ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا بل احياء ولكن لا تشعرون